ارها صاد نص جناح مهيد وقلب كثير ويسالني الجرح كيف المصير جناح مهيد وقلب كثير ويسالني الجرح كيف المصير عاصيره تضرب وجها النهار ذئاب على كل شيء تغي ونشواتها أن تريق الدماء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 تنادی تنادی فاين النصير؟ وها نحن عين ترا او يد رهينا تعجز وقيد عسي واحشائنا تتنزه اسن و يصعدك النار ونجتر في الليل صمت القبور ششان الإدانات للهاجعين غدات غدا عند رب قدير ششان الإدانات للهاجعين غداتا غدا عند رب قدير كما القدس باتات وغرناطة وكم في الرزايا لها من نظير وجاراتها لم تزل في العنا يصب عليها البلاء الكثير يصب عليها البلاء الكثير دروس ولكن بغير اعتبار ایصح الجماد اذا ما استثیر ششانو ایا طرعنة فی الفؤاد ششانو ایا شجرجات الضمير ششانوا أيها طعنة في الفؤاد ششانوا أيها حشرجات الضمير تغص الحلوق بأشجانها وكالشوك يغدو الفراش الوثي وغض الجمل الفضاء الصدى ولا من مغيث ولا من مجير ولا من مغيث ولا من مجي هو مهما طغى باطل له النصر يوم النزال الأخير ولللاذزم سهم سيمضي غدا ولو كان المستبد هو الحق مهما طغى باطل له النصر يوم النزال الأخير ولللاذزم سهم سيمضي غدا ولو لو كان الكفور هو الحق مهما طغى باطل له النصر يوم النزال الأخير وللله نزه من سيمضي غدا ولو كان الكفور هو الحق مهما طغى باطل له النصر يوم النزال الأخير وللله سهم سيمضي غدا ولو كاره المستبد الكفور